وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَكُمْ ۖ فَإِنَّمَا مِنَ مِّنَ الْمُسْحَرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ۖ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۖ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ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 على قلبك لتكون من المُنذِرِينَ بلسان عربي مبين وإنّه لفي زُبُرِ الأَوَالِينَ أَوَلَمْ يَكُلَّهُمْ آيَةً أَيْ علَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَلَ لَهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَامِينَ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 أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون